أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَذْرِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ أَذْرِ النَّاسِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَلَمْ يَذْعُنَا إلَى ضُرْجِ مَسَهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ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 قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتِّي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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعوام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، حتى أَخَذَتِ أخذت الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا.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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَي يُتَبَعَ أَمَلَ يهدي إِلا أَي يُهْدَى فَمَا لَكُمْ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 كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 قُلْ لَأَمْلِكُ لا لِنَفْسِي ضَرَّوْنَ وَلَا نَفْعًا إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمْمَةٍ أَجْلٍ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 قل إِوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أن لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِافْتَدَتْ بِهِ وَأَثَرَّ نَدَامَتُهُمْ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ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 قلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمثا ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجور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 قالوا أَتَمَلَّتَ الْفِتْنَةُ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِزْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ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 تَيَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمُ قَالَ قَدْ أُجِيبَ الدَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الْلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وجا وزن ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغوا وعذوا. فَإِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ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 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَذْعُوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ